ال اكبر بعزمه ياتيكبرك الا ان به قائلا يتجعدنا الاكبر بعزمه ياتيكبرك الا ان به قائلا يتجعدنا, <تصفيق> يتجعدنا <تصفيق> يا ابنتي حمد الولا يا ربي وحدك بين رواد وقطاف اضغا وصحب التنك ان لنا فخيري اعوام بقول ما نيا جدلن والكل ظامع تحنيه لكي امضي ابي فالحق قد بان لموتات العز ابي كم انا سلوا يا نور العيون لن نخشى المنون إذن لهيا فالقلب محزون يا نور العيون لن نخشى المنون إذن لهيا فالقلب محزون فان سواد ريقادوا للموت توى ارجوك هيا لجدي مشتاق قولي لجدي مشتاق فان دعني يا ابي عندك ذود بالدمع فاني ابنك في الحرب دوما ضغاما أهدها العدى بسيفي أحميل الحمام وأصدر للوغى والسيف فيهم حكما والقوم زاد فرية في كل إصراء منع الماء هنا بأمر غدار والقوم زادوا فرية في كل أصراء إذ منع الماء هنا بأمر غدار هذه الأيام تشتكي والكل محتار العطش بين الضلوع ضارمون نار والعطش بين الضلوع ضارمون نار لأيام تشتكي والكل محتار والكل محتار تبكي عيني بكل حزني تبكي عيني بكل حزني Bauru bi'azmihi yakti kabur ka'an ila abihi qailan yata ya abati hanzilu warawdgaru bi'aduwaan ووحدك بين الوداء والطف أضغان وصحبت كان لنا كخير أعوان فاقل منا يا والكل ضمآن دعني لكي أمضي أبي فالحق قد بآن لموتة العز أبي كم أنا سلوان والنور العيون لن نخشى المنون اهدى لي هيا فالقلب محزون فالقلب محزون فصدري قد ضاق الموت تواق أرجوك هيا لجد مشتاق لجد مشتاق لجد مشتاق فدعني يا أبي عنك أدود بالدماء فإني ابنك في الحربي دوما ضغما أهدها العداب سيفي أحمل حمام أهدها العداب سيفي أحمل الحمام وأصب للوغم والسيف فيهم حكما والقوم زادوا فرية في كل إصرار إذ منعوا الماء هنا بأمر غدار هذه الأيام تشتكي والكل محتار والعطش بين الظلوع النار يا ولدي اجرز لهم في صوح القتال واضرب بسيف مرتضه رؤوس لنبال حتى مضى بسيفه للظلم قد تآل فاجتمعوا وحوله بضرب النصال ولم يبالي علما كليث النزال yu jandilul aqall minhum mithla zilza wa azam bil harbi ma dalla wala ma'a wa raha دها اذا جا في <تصفيق> زين دها ابن دعيه من بين العدا يسعى بغدره اللي قتل الاباء يدعو يا ليل البلا يا ليل البلا يا ام الاكبار قوم فقد حل البلاء فبغي ظلم للنزاولي اقبلا واسالني لا اله لكي انجو فلن nda raddu dawwatu l'um ida alhamu ala ida amma alaqbari qom fadhu hala albana علموا للنيزال لي اقبل واسال له الهًا لكي ينجف لرا ترد دعوه الام اذا الهم علا وامه لما دعات بك كل Slazafnaha binhaharubi hab iharubi, huako h rejoan. Weidhalimul ba modu altern五oveli jam nokopdih SWO y expandsur. Wa hijarubh w yahoo a haruan. As italik vol bushovu, ev энерг صيب تمنا حبيبي تطلب الماء والماء هنا في ارض البلاء انت عطوش وانا والرزق قد هذا لساني بما قد صار اشلا برزقي لهم ولدي منه سعيا للوغى بكل عليا وسوف يسقيك هنا بكأس العطا بكأس العطا في موطن فوان بعدها لست ترى المصطفى هو بعدها لست ترى في الحرب إذ عاد للظلم جلاد يمضي بحزم والقوم أحقاد ولما جاءوا جموع نفراد الفتك جمعان وغالوا الفؤاد فصار الأكبر وبينهم ناب القناة ورغم الجرح والنزف قوي من ثنى ونال ما رجى بالطف فالموت المنا ينادي أبتي أدركني إني هنا والصبط يأتي شافيا والدمع هدا صبط يأتي شاكياً والدمع هدار يا ولدي إني هنا من دون أنصار يا أبتي ذا المرتضى وطاها المختار رأيتهم بالكوثر والماء مدرار لقد سقاني ماءها جدي الكرار لقد سقاني ماءها جدي الكرار جدي الكرار تتكي كعيني بكل حزني تتكي كعيني بكل همي وحاملًا جسمانه والقلب قد ذاب لزينب جاء به والهم أسرا وحاملا جثمانه والقلب قد ذاق لزينب جاء به والهم أسراق زينب قوم فهذا بدرك آق عليك أكبرنا في الحرب قد غاق زينب قوم فهذا بدرك آق عليك أكبرنا في الحرب قد غاب وعزينهم تأتي له وعليه تنسى وتنسى حدم الذي حوه التراب صارخة يا حسرتي ما هذا المصاب قم يا ليلى وانظوري ابنك بالباب زينب تاتي له عليه تنسى وتمسح الدم الذي هوى التراب فارخة يا حشرتي ما هذا المصاب قومي يا ليلة ابنك بالباب مخاضب المرمل في عز الشباب قد راح منا غدرة علي الشهاب بالحزن ولأه نادته أمه حل ضياعي أواه أواه تفكي عليه قد غاف سنة تصيح ابنه بالدم تنعى بالدم تنعى بالدم تنعى وشبل المرتضى ناد على الدنيا العفاق لقد غال العدانج لشبيه المصطفى وان شنب للمرتضى نادى على الدنيا الانفع لا قد غلى العيد نجلي شبي المصطفى وفي طف اضاع سيره فيها الوفا وخير المصطفى داسه بالعمد جفا هذا الشهيد باقي في كل وجدان بنزفه مغسل والترب أكفان ونوره من دمي بالكون فتان يحيى أبي الخالدا بطول الزمان يحيى أبي الخالدا بطول الزمان يحيى أبي الخالدا بطول الزمان بطول الزمان بطول